وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم آت اللَّهُ الله أنا يؤفكون قِيلَ قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن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 ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مما رزقناكم من قبل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أدل قريب 119. فأصدق مِنَ من الصالحين 110. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله طبير بما تعملون